وهادي هدية خاطر حسني انوار محمد هيا الشريور هذا كمان صوتك ناس التلفزيون و عامر الرخام بن hafisi yer ya sana زل ليا تحكم <متحدث> معني ما تحسيها كي تجي انا ونتي والظهر طويل زل ليا تحكم معني دقايق ماهيش فاصله كي تجي انا Jayit alimni ala al-falagan sanquli nisifli